بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدفر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمن تستكفر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فَذَانِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدُوا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ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 ثُمَّ عَبَثَ وَبَثَّ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَر إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْنِيهِ ثَقَرْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ثَقَرْ لَا تَبْقِي وَلَا تَذَر لَوْحَةٌ لِلْبَشَرِ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 وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أكثر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا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 بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء بكرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة